بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد باركس لمعانتي جمعات معالتي علات عسران كلتن ربيع الثاني شحنة 413 شموانتن هجريا لمؤون عسرة يناير كلتا الشحن عسرة شوعة ميلادي بقد سألين وزدازل لنا كتاب مالة يوناي شيخ ابن باز الدروس المهمة لعامة الأمة تبل كن بارك الله فيكم طبعا لمؤون عنتي جماعة معتي علت عسران كلتا ربيع الثاني خونادلو شحنة 400 سلاسان شموتان هجرية كمون عسرة يناير كلتشحا عسرة شوعاتا ميلادي ربي نخلها هنا يخلاص يهابنا كم زندابلنا هنكسل ربي علما نافعا وعملا صالحا يهابنا أب سنة أب دعوة السلفية ربي قطي أب لنا أب لكم مباركس الدرس السابع عشر مبالعسر شوعات درس ما التي وصلنا نيرنانا يا شيخ ابن باز بزعبة الموفيقات السبع المبقات مالت دد فأنا عبيتي حاذقنياتات زخونا شوعة تنقراتها اللوات تتنقغولا إلى منامالتي إذين تقسنين نرناب زحادة في درسي لو معانتي انتهي بلا الشيخ ابن باز كالسيلو مالتي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومنها أولا عقوق الوالدين كابت عبيت زنبي كبائر نول نوال الدخاء زي مخبار وطبعا معنى العقوق مأخوذ من العق وهو القطع كبكلمة عق زوازت عقوق عقوق من بوزحي نحادي سب عق تبلو ومعنى العق والقطع تي إحسان كتقوار السخب والدين من كبائر الظنوبيو زخون زلو كبرتني ولدي كل هنا اين سحت رب سبحانه وتعالى قال ولدنا قبراس الذين خنوا دخرتي قبؤناته مباشره كما قال الله تعالى واصل الانسان بوالديه حسنا وادسبكاني لبواه ابن انان ولدو تصمون قبره لميل وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أول توحيد تقص رب سبحانه وتعالى وَقَضَى رَبُّكَ أي أمر وحكم رب سبحانه وتعالى فريدو أزيزو مالتو بمنته أزيزنا أول ألا تعبدو إلا إيَّه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نخين قزاء بجكة حادة رب سبحانه وتعالى توحيد كن حز مالتو تن ربز ملكات المخلوق نخي نهب أبشركي نخي وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا حضران ولدخن صبق قبر لهم إزد ما أزيزكم اللقود سلازين ولدي صبق نخن ربي أزيزنا مالتيم دحريوا رب سبحانه وتعالى أبزا سورة الإسراء قصلا بيلون تايلو إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إما يبلغن عندك الكبر أنت داء عبيت أقاد إموامل رب سبحانه وتعالى بزيادة إحسان كبر طبعا ولدنا كبقل عتنخل لنا كندي تسعره كندي دخيمه كندي نعانه خبله تعيبه أداء بكبده جاعته ورحيه تسعره هنه حمام حرسة التحز نبسه يدخمه رز رزبله كله نزغه العاخت بالمالتي بده حرزي مستولده نداته خلوون كموت قليين وصال بزوحة تهديتات مالتي بدحري مستوى لدد ما والله ربيه بالنيلة مزخلو شقرات حمامات ساقامات زحلفته ترسعو مالتي نزخو العازي تسعمو تتببو تعبيو انت حمام مموسو تحمم انت دا خابه شوية, شوية رح يخدو ماني بخير تذكرو ابو كأن الله سبحانه وتعالى انت عايز خير غير بقولكم من من خير از ترسعو من من تاقوم خير زي تقبروا ولدي, تقبرو. ولدي ابي ترحبم كني ابتليت تحلف لكن ولدي لو عمس قبر الكاره بيفرجكها والله بسبب دعوات والدين كابكن داي فتنة توتسر كابكن داي يا والدين كن ذكر كلنا ويدماني بزعبانا يا والدين كن الزاربتو سفي خلنا سفيحزو خلنا قيزي يدلي لكن زخلو دخيمون بقل عثنا خلنا ماليتي يمكن بقل عثنا خلنا نرب شوم نيرنا قيمان اي والدين <سؤال> اي نفلت النير <سؤال> ناهم لكن حج مسعابة نخل منتاين فرب سبحانه وتعالى اي لو اي تنسرطر مغلعها واللغا اي نسرطروا الكان تحرطي شين قد انت اي تقبر ماليتو تحسبكا كلان كا تحسبو جاني انك اي بلد لا تحذر مول ما زخوله قن مسلمين قال له نوالدي زي اخبره انا ابزكاسي اتزي زبلون مالاتيو ربكم فرحو عواج رب سبحانه وتعالى انتاينو مالاتيو فلا تقول لهما اوف كلمة اوف تعب اوف قدفو ناسكا اتا سبع ازغان اتا سبع قدفاني نبوخا اتا سبعت انتاقيا ركيا من كبائر الذنوب والله ولا الدوز رقم ود ما زحل فلصبر يو... اين اين فلذ زحل فلصبر اين اين فلذ ولد خارض يوم ما بزد يخلوا حتى كنفار وإن على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما بشكي بكفر تعز ومخه مزقول قدره سبحانه وتعالى انتهيله. وصاحبهما في الدنيا معروفه كم تراثبه يكونون ولا كافرخون ابكال هاي مادتون كله لكنها بالدنيا معروف كبرانه مستقفر حزوه جلو ما بالوك هسلام دهر ما بالوك انتداء سبحان الله وديع بيو الحمد لله اخي لللي انداء بالوكوله تسفان ده كبران كله مسؤوه عو, عو كتبل انتداء شقير وون مسخاي قمت نيرو كتبل وين أبو خان أدي خاخد سوقك كمزقش ساتاتك سمعون كون حنتده بعلامات يا ودي من رد أبي مسعي من سبيته أخبرون عاي حليفه يبني كاب قزاة سوق يقولني لهني فربي يخلني كراي قزاة كهري لهني. كما يقولون دكاس مصعون السبزي نديو سوقيقو أبي غاتو نرغم ولادي أبعدنا خمس المسلوه مالتي انتزيت صلى لو و انتزي عبدة عانيني لهم والدين كروك مخاقلي لكونا ثلاثي ازايا تزي نذكر وبزيادة والدين مصرحكا يوم رداءكا تقييماناتهم مالتي تمزل ربي عمره من واحد تمزم وتدما ربي رحمه له ولذلك ربي سبحانه وتعالى حتى تزتاحتت عماغزة ربا أفها تنفس قتوس فلا تقول لهما أف يعني أف قد فنسك أيتبه له ولا تنهرهما عوايتبه وقل لهما قولا كريما صبو زربا لازازل له زربا ولا تتقاقيه أنت ما رأيك؟ أنت يمس لك خمزيئة إذا أصبح خمزيئة أخوي نسمع عني أنت نعزي خمزيئة يكونت إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا أبي أي بلا ماذا قلوه آذر أبوه مالاتيو أصنامنا صراحي قزاء ونسبات دمانو حتقزوه بالنبشركي قول أنت لسعذة عليه الصلاة والسلام يا أبتي فرق بين يا أبي و يا أبتي أنت يا أبتي فاة استعطاف حمية كلمة حنان 나�ما لو استخدمها يا أبتي وأيب له إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبتي، بتوحد أزاخر highlighter عليه الصلاة والسلام بتوحد كازاه الكونب groupe كجج crかجا أيب يا أبي خمان أيبنا أنت أبوي مع ريمالتيا يا أبتي تلك ولذلك رب سبحانه وتعالى تصبغ زربة أسمع يوم وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة تواضع أكبر حفحف يتبل أبكى مولد ولدك من يدخيمهم بقى أنا خبرك من يتشكرهم حفحف يتبل أي قول مش حاتبول كان يرمكو داونتا شنتر اقول كل كل ذكر حميم كيلوم وحيلو ما حضرو مع اخو ابن مالك وداي وداي حجم صعبه خ عفافت بللهم والله يزيد ضعف الايمان زلوته زي كوينو زخنسب اي قبر الا ضعيف الايمان كونال نولد ده حفاف زبل كوينو مالك اتم زموتو ربي ارحم الله تم زلو دم ربي امرهم ينوحى وقل وقر رب ارحمهما كما ربياني يعني كم تي بغولعي كنسكوسو زابايوني انت ربي راه رهلهم الملكاد ما دو اكبر لهم يدور ربي سبحانه سلازي بغولع خنتاي غيرو الملكا ذكر كل غيذه ولا دخ نذكر كلنا بغولعتنا انتي غيرو نذكر مالتي سلازي من كبائر الذنوب ركبنا مسولدخه ركب مسولدخه كتقوارث ويوان عاو عاو الكه تزارب ويوان كاب خير زبالوه لا ايكون ان الكه مسؤوم كتتتهالال اخمالي كاب زحالي في كاوان حتى تا اوف اي تسمع يوم بلالو رب سبحانه وتعالى عاب يوم بقول العوخة انت اي قبروا الكانيرو كتعاب من منيو من حجي قنسوهم مسعابه يو خدر بيوم ربي شومونا اتابو اتا سهر ما اتا سب ابو قريف ربي شن نمبر نبركم صعقلو ديو اتا اسكس اسكبل كوفل غلمل اندا بالكامس حمام مالتي ذو كله من كبائر الذنوب ربي سلمنا المهم توم كاب ولدنا ازر حقنا ربي واجهنا توم زموتو دماني ربي ارحم الله وخللوك زيد دماني شكر ترقيمنا دويلنا دو اكبرلنا نبدا دعوه الوالد مستجاب كذلك الام من حق الناس بحسن صحبته مسبولهم احد صحابي قال امك ثم من قال امك قال قال ثم من قال امك سلسق ذيخه ذيخه لهم نزيعه ذيخه صبوا غير كحزه قال ما ثم من قال ابوك اب تار ابته ابدك عمصر ابو, أبو. أبو شتغم مسولد اند حرت با اسكلكا كبز حالفكا الضايقة الضيقه... بأخاتكم ها؟ ولا ولا خباكم كرحقلكم ألا أني ويسكم كترحكم لكم تبلا متوقنكا؟ إذي حقوقي والعياذ بالله إذي خبا عاجلها الدنيا خريية خمس قبر سمالت فرب سبحانه وتعالى بر الوالدين يهبنا مسعبنا زيادة تقييمنا والدين فلتنا وسبحان الله حتى أبو خارقه كان مسجد كوتسن كله كان بدنين إلوك إذا خدهن تعمل وقره بلو بتر النهر عنهن والله أخبر من رقاك إذا والله أبدون قبل الآخر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة الوالد مستجابي لمنه سلازي من مرق بولدهن عند حر كم قال حد حد أعوان زي من رداء قات إموهن نايزة حالفة سامو حنان ولو. المهم رب عمرهن ينوحيو نركب اللهم سمحنا نبلو اتم زمو تخلي ربي يرحم اللهم لنا دعاء نبزح نبزح له و ربي ريحقنا زلنا خب ولد مالتي ربي مواجهه هذا النايب الماني كل الشيخ بن باز انتهى الرحم نزمتك صله الرحم زي مقدار كتقطف حفتك خب حب ترحو كاب حووخا بزيادة المقدم يوم كاب ولدخا كاب موخا كاب حت كاب دك دك كاب دك والكا مثلا كاب زيوم أزمات زيادة هوم كاب كلهم زيادة هوم كترحوكم بدين توخينو نسحكا يمتا عناد سلسق ورور حق كابو لكن بناء الدنيا تباعيس كاسي سبحان الله لا قص أي أي ترعيوني قص كما رباء يرئي أنك من كبائر الثنوب مخانو رب سبحانه وتعالى تقيسوا الله القرآن مالتي ولذلك رب سبحانه وتعالى انتايلوا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل كابتصفاتنا المؤمنين في الرعد آية قطرة عسران حدا ذهب مالتي يعني كل جزاء زياره ما بسحق كل الويلو رب سبحانه وتعالى نمومن بازوصفهم اتخبصو حزغبو اوم يبصحوهم زمدنا مالتي وابقال ايون رب سبحانه وتعالى انتايلو فهل عسيتم انت ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم انت ايمسلوكم اذا سي عذب ذي رب سبحانه وتعالى انتايلو انت ان توليتم ان بليلكم دحركتكم المخاني أن تفسدوا في الأرض أبمريت فساد كتمسو وتقطعوا أرحمكم أزمان ناثكم كتقول رسوة ولا بنا الدنيا تقول السوم تقول رسوة المخاني سخاخ الدوم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ربي لعنوهم نظوم لا أنا حفتي عيري أنا حووي عيري أبدا قابزي أم بنيت الدنيا عنده حر كوينه <تصفيق> من كبائر الذنوب يخون الله لذلك ازمدنا حدا ركلهم كن بصحهم يغب مالتي سالسيتي انتهى الشيخ بن رحمه الله شهاده الزور كي راكها من مسكار مالتي ورب سبحانه وتعالى أذي كذب بوهتان سلازو خونه بوكتان مالتي بوهتان كيرا أخا من مسكر عبزا بمخانو أبقر آنا تنكغنا رب سبحانه وتعالى انتايلوا رب سبحانه وتعالى فاجتنبوا الرجسة من الأوثاني واجتنبوا قول الزور كم تي كابشركزة تنكغنا كابزا أوثان طاغوت أيت قزو نمخلوق أيت قزو نعيت قزو توحدكم حازو كابشرك شرك قوي لنا كم تي تنكغو لنا ماتي قول الزور كير إذا ما هو العياذ بالله كابتي أكبر الكبائر كمت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت سؤالنا مالاتي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر كابتي عبيت تات زنبتات زبائر كنقربكم دويلة ممن قالوا بلى يا رسول الله نقورونات إذا عبيت زنبتات دبلكم قال الإشراك بالله شرك بالله عز وجل كيتقورو وعقوق الوالدين إذا ربالو صنحكم مالاتي نولدو خم حماق أي تقبارو سبق قبارو لهم وجلس, وجلس وكان متكين بقوخينهم نرم قويلهم كزارة بخلو الرسول صلى الله عليه وسلم فقال كان متكين بقوخينهم نرم كوفي لهم عجيزي آزر ربازي آده وازلو عباية صلى الله عليه وسلم كوف مبالهم بقوه نرم كوف مبالهم مزين نبعلو عبزة رباز صلى الله عليه وسلم وقول الزور حدر راء راق فهم كي, كي تذكر حدر اي ما نزا زربازيا فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت بخاسق الى من الرسول الله عليه وسلم نفسه مكسبات عبوما الناس اشفقوا بنا شفقه على النبي صلى الله عليه وسلم محير دغاغيم الا وقول الزور الا وشهاده الزور كي راكم كي تمسكروا. <تصفيق> ماذا يقولون؟ كايرا أخم كيتو مذكرو زيت فلطو عايت الزاربو كايرا أخم كيتو مذكرو دقاغي ممولنا إلو زي صحابي مالاتي زي مااني كابتي كبائر الظنوب مخانو شهادة الزور كابزي نرداء مالاتيو وإن شاء الله تنتري فانزلوا أبزمت درسي كملاء لكم شاء الله لومو عانتزان أربعة كبائر الظنوب وسيدناين مالاتيو رب خابزيان يدحنننا نوالدين نخبر يكبرنا كمؤون نزمدنا نبسح يكبرنا كمؤون كي رآنا نمسكر ربي يكبرنا أبلكم وجزاكم الله خيرا اكتفي بهذا القدر هذا هو صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته